بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنين إن شن ننزل عليهم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 تُمِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتَلْكَ نَعْمَةٌ تَمْنُونَهَا عَلَيَّ أَنْعَبَتَ بَنِي إسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ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 بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ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 لا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال لعم وإنكم إذا لمن المقربين سألوا ما أنتم ملكون؟ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزت في العون إن لا نحن الغالبون فألقى موسى صاحه فإذا هي تلقف ما يأفكون.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 كبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلافه ولا أصلبانكم أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون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 قليلون وإنهم لنا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 الدبع صارك البحر فَفَلَقَفَ كَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالْطَوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَوْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِن ذلك لا آياته وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ما فذضلوا لها عاكفين؟ قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو يفعلونكم؟ أو يضلون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفريئون؟ كُل وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا بِالصَّالِحِينَ وجعل لي لسان صدقا في الآخرين، وجعل لي من ورثة جنة نعيم، وأوفر لأبي إنه ك.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 جَمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذ نُسْوِيكُمْ يَا الْعَالَمِينَ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 القوم كذبوا فافتاح بيني وبينهم فتحوا ونجني ومن معي من المؤمنين فأجينا ومن معه في الفلك المشحون ثم غرقنا بعد الباقين ك لا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوَهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَّبِنُونَ بِكُلِّ رَيْعٍ آيَةً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 معذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أو عظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذب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 فأخذكم عذاب يوم عظيم فأقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 لَكُمْ رَسُولُ الْأَمِينِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إن أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَضِيِّ الْعَالَمِينَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ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 أرهم مؤمنين، وإنا ربك له العزيز الرحيم، وإنه لتزيل رب العالمين، نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المُنذرين بلسان العرب المبين، وإنه لفي زبور الأولين.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 السميل معذولون فلا تدعوا مع الله إلى الآخرة فتكون من المعلمين وأذل عشيرتك الأقربين وخفت جناحك لمن تباك من المؤمنين فإن عصوك فكوا إن بري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 سنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغامون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وذكروا الله كثيراً وتصروا من بعد ما ظلموا وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمُ قَلْبٍ يَأْمُ